العمل الأساسي والعمل الأولاني اللي لازم نفهمه كويس لازم أتخلص من الذنب ده لازم العلاقة اللي كانت بيني وبين ربنا عز وجل فيها نوع من أنواع الجفاء مني أو نوع من ألواع الإعراض مني لازم حتما نربض نتخلص منها لازم شوية الرمل دي كلمة السر اللي احنا عملين نأكد عليها لازم شوال الرمل ارمي ولازم أشوف مفتاح أفك بيه الأغلال اللي علي دي مم. لو عملنا كده انا والله بقول لو قدرت بالفعل ترمي الشوال وتفك السلاسل دي انت هتخش رمضان احسن حاجه